الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام وال نار متول لهم وكأن من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجت كاهلناهم فلنا ناصر لهم فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُجَّ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُجَّ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنَّهَا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آثِمٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آثِمٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ للشاربين وانهار من عصفا فلهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومرافي تيما نافره من ربهم كلم هو خالد في النار وسقم من حميم انقط طعامهم اولم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للنبي فَإِلَمَّا مَاذَ قَالَ آنَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَغَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اتا انتسيا بغتم فقد جاء اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكرهم فعلم ان انه لا اله الا الله والصوف لذا عندك ونل اشتركوا في القناة